وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ عَذَابَ الْحَرِيقِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى INNAL INSANA LAKHALIQAHU LAWAN IDHA MASSAHUSH SHARU JAZUAN WA IDHA NASAHUL KHAYRU MANUAN ILLAL MUSALLIN ALLADHINA HUM ALA SALATIHUM في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم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 شهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَالَكَ مُهْتِيعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِّيْمٍ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِ إِمْ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خلقناهم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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوما يخرجون من الأجداث يوما يخرجون من